السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بتوفيقه وتسديده بتفسير النص الثاني من كتاب الله تعالى ونبدأ بالجزء السادس عشر والقراءة كما لا يخفاءكم من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعنا أهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا فسار حتى إذا جاءا أهل قرية طلبا من أهلها طعاما فامتنع اهل القريه من اطعامهما وتاديه حق الضيافه اليهما فوجدا في القريه حائطا مائلا قارب ان يسقط وينهدم فسواه الخضر حتى استقام فقال موسى عليه السلام للخضر لو شئت, شئت اتخاذ اجر على اصلاحه لاتخذته لحاجتنا اليه بعد امتناعهم من ضيافتنا ابو حبيبه كيف سياره قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الخضر لموسى هذا الاعتراض على عدم أخذ اجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما الطغيان وكفرا وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه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 فأردنا أن يعوضهم الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منهم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغاء شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأوي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 فمالهما وتعرض للضيع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اشكهادي ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط إذ إن كلا منهما سعى لحماية الضعفاء فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون من فوائد الآيات وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه ويترك صحبك حتى يعتبه ويعذر منه استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إن مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده فأتبع سببا فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا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 واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا واما من امن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنه جزاء من ربه على ايمانه وعمله الصالح وسنقول له من امرنا ما فيه رفق ولين ثم اتبع سببا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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء كذلك أمر صاحب القرنين وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان ثم أتبع سببا. ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأولين معترضا بين المشرق والمغرب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 قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردماه قال ذو القرنين ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال فاعينوني برجال وآلات اجعل بينكم وبينهم حاجزا أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا احضروا قطع الحديد فاحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى اذا سواهما ببنائه قال للعمال اشعلوا النار على هذه القطع حتى اذا احمرت قطع الحديد قال احضروا نحاسا اصبه عليه فمستطاع ان يظهروه ومستطاع له نقبا فمستطاع يأجوج ومأجوج ان يعلو عليه الارتفاع أن يعلوا عليه الارتفاع ومستطاع أن يثقبوه من أسفله لصلابته من فوائد الآيات أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها فقد آتاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمة وهيبة وعلما نافعة من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بشماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقه قال ذو القرنين هذا السد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 قل هل ننبئكم بالأخص أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني إنا هيئنا جهنم للكافرين منزلا لاقامتهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل أيها الرسول هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم والواقع خلافه ذلك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم أبدال التي على توحيده وكفروا بلقائه فبطلت أعمالهم لكفرهم بها فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناة الفردوس نزلا إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا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 قل أيها الرسول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه ولا يشرك بعبارة ربه أحده من فوائد الآيات إثبات البعث والحشر بجمع الجن والانس في ساحات القيامة بالنفقة الثانية في الصور أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سوى الله لا يمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد حبرا يكتب به سورة مريم من مقاصد الصورة بيان مظاهر رحمة الله بأوليائه كهبة الولد الصالح وبيان تنزهه تعالى عن الولد والمعين ردا على المفترين التفسير بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد تقدم الكلام على نظائرها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 قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال رب أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا قال زكريا متعجبا من قدرة الله كيف يولد لي ولد ومرأة عقيم لا تلد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام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 قال علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس ثلاثة ليال من غير علة بل أنت صحيح معافى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج زكريا على قومه من مصلح، فأشار إليهم من غير كلام أن سبح الله سبحانه أول النهار وآخره من فوائد الآيات الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله لأنه يدل على التبرؤ من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح تستحب الاسماء ذات المعاني الطيبه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيه، واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم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 فحملته فانتبذت به مكان قصيا فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا فضربها المخاض وألجأها إلى ثاق نخلة قالت مريم عليه السلام يا ليتني ميت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء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 جني من ساعته من فوائد الآيات الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب علو منزلة بر الوالدين ومكانتها عند الله والله قرنه بشكره مع كمال قدرة الله في آياته الباهرة التي أظهرها لمريم إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب ليصلها ثمرة النخله. فكلي واشربي وقربي عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما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 يا مريم لقد جئت امرا عظيما مفترى حيث جئت بولد من غير أب يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا يا شبيهه هارون في العباده وهو رجل صالح ما كان ابوك زانيا ولا كانت امك زانيه فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح فكيف تاتين بولد من غير أب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 وجعلني كثيرا كثير النفع للعباد أينما كنت وأمرني بأداء الصلاة واعطاء الزكاة طيلة حياتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وجعلني برا بأمي ولم يجعلني متكبرا عن طاعة ربي ولا عاصيا له والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول وكفر به آخرون كاليهود كما غلى فيه طوائف فقال بعضهم هو الله وقال آخرون هو ابن الله تعال الله عن ذلك فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهدة وحساب وعقاب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ما اسمعهم يومئذ وما أبصرهم سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر لكن لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغته وهم على ظلمهم من فوائد الآيات في أمر مريم بالسكون عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن لا يجوز نذر الصمت في شرعنا أن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيه وكل ما عداه من تقولات باطل لا يليق بالرسل في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذابة ولم ينفعه ذلك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 يا أبتي لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعائك إن دعوته ولا يبصر عبادتك إن عبدته ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم يا أبتي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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام امعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم لئن لم تكف عن سب أصنامي لارمينك بالحجارة وفارقني زمانا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء رب شقيا وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا عسى ألا يمنعني إذا دعوت فأكون بدعائه شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارا مصطفا وكان رسولا نبيا من فوائد الآيات لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشترك مشتركا فيه مع سارة ناسب أن يذكر أهبتهم المشترك وحفيدهما ثم وحفيدهما. ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل الأسماء في مناداتهما المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته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 كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وبإعطاء الزكاة وكان عند ربه مرضية وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه وكان نبيا من أنبياء الله ورفعناه مكانا عليا ورفعنا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 جنات اقامه واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب ان يدخلهم فيها وهم لم يروها فامنوا بها فوعد الله بالجنة وان كان غيبا آتٍ لا محاله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيا لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكه عليهم ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا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 ربك نسيا وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها وإنما تتنزل بأمر الله لله ما نستقبله من أمر الآخرة وما خلفناه من أمر الدنيا وما بين الدنيا والآخرة وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا من فوائد الآيات حاجة الداعية دوما إلى أنصار يساعدونه في دعوته إثبات صفة الكلام لله تعالى صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين وضده وهو الخلف مذموم إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله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 المنكر للبعث استهزاء اذا مته اذا مت فاني سوف اخرج من قبري حيا حياه ثانيه ان هذا لبعيد او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا او لا يتذكر هذا المنكر للبعث ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فيستدل بالخلق الاول على الخلق مع الخلق الثاني مع ان الخلق الثاني اسهل وايسر فوربك لنحشرنهم وَالشَّيَاطِينَ ثم لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيا فوربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أَضَلُّوهُمْ ثم لنسوقنهم إلى أَبْوَابِ جهنم أذي الله باركين على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنجذبن بشدة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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات قال الكفار للمؤمنين أي فريقين خير إقامة ومسكنة وأحسن مجلسا ومجتمعا فريقنا أم فريقكم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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلم العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد الضلال حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا او المؤجل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو, شر وأقل ناص من هو شر منزلا وأقل ناصرا أهو فريقهم أم فريق المؤمنين ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك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 من فوائد الآيات على المؤمنين الاشتغال بما أمر به والاستمرار عليه في حدود المستطاع ورود جميع الخلائق على النار أي المرور على الصراط إلى الدخول في النار أمر واقع لا محالة أن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام من كان غارقا في الضلالة متأصلا في الكفر يتركه الله في طيان جهله وكفره حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه يثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم توفيقا ونصرة وينزل من الآيات ما يكون سببا لزيادة اليقين مجازاتا لهم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن ميت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أعلم الغيب فقال ما قال عن بينة أم جعل عند ربه عهدا لي ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداه ليس الأمر كما زعم سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه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 وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداء ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أز ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهييجا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكم إنما نحصي أعمارهم إحساب حتى إذا انتهى وقت أمHALهم عاقبناهم بما يستحقون يوم نحُرُ المتقين إلى الرحمن وفدا واذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين يوم واذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداه تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر وتكاد الأرض تتصدع وتكاد الجبال تسقط منهدمه أن دعوا الرحمن ولداه كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولداه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا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 تدل الآيات على سخف الكافر وسذاجة تفكيره وتمنيه الأمان المعسوله وهو سيجد نقيضها تماما في عالم الآخرة سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر والإخراج من الطاعة إلى المعصية أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله يوم القيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالح الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده فإنما يسرناه بلسانك, فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً اللد فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتربون نواهي وتخوف به قوماً شداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاه وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم وهل تسمع لهم صوتا خفيا؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن الله لقد وأن توضأ مصلي ونكمل إن شاء الله تعالى mm -hmm. هذا نادر انت ابو لا ابو نواه يعني ابو نواه ابو نهايه كل الله انا بخربط بين نهايه هناك حاجز مع هيئة رومية البلد وتبع ذلك المصلات جنب بلتين هم جلوني آه. أنا رايش ميطرع أنا السمينار أمتى؟ بس آه. يعني راح غالبا لا؟ لا آه. شكرا لك يعني أنا يا معي ما بينفع لازم من المدنيات تالي. يترضي بعطينه لما عمر وخواتها طبعاً لدينا بطاقة عنا فترة <تصفيق> ما صاحب مطار وقلت له يا أخي مصر يقوله وراحبك إلا هم دكتو عادية ولا هم جابوه فهم قلت الحمال قال له هذا داخل ثمانية ثمانية ستة تسعة أيام يعني لا تيجوا لهم جيبوا قال هذا في حاجة مع هاي الطاولة بريدة ها؟ الله حماة إذا بدك أجيب لك يعطيني البطاقة بيجيهم إذا بدك يعني أنا راح أطلع على تقريبا بس ش شكل الموضوع فاشل شكله على الفاضل أنه وجدنا رسالة مكتوب في الموضوع شوف. بسم الله الرحمن الرحيم سورة طاها مكية من مقاصد السورة تقوية النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة والصبر عليها التفسير بسم الله الرحمن الرحيم طاها تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة ما أنزلنا عليك ما أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك اسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته نزلت الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم. الرحمن على العرش الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت التراب. له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا. وإن تجهر بالقول فإنه يعاني السر وأخفى وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس لا يطفى عليه شيء من ذلك اللهم لا إله إله إله الله لا معبود بحق غيره له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الأعراض جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام فقال سبحانه ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام إذ نارا فقال لأبنه مجرور عاين في سفره نارا فقال لأهله أقيم في مكانكم هذا إني أبصرت نارا لعل آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق فلما ناداه موسى فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله يا موسى إني أنا ربك أطلع <تصفيق> إني أنا ربك فانزعن عليك استعدادا لمناجاتي إنك بالواد المطهر من فوائد الآيات ليس انزال القرآن العظيم لإتعاب النفس في العبادة واذاقتها المشقة الفادحة وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم قارن الله بين الخلق والأمر فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة على الزوج واجب الإنفاق على الأهل المرأة من غذاء وكساء ومسكن ووسائل فتفئة وقت البرد وَأَنَا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك إنني أَنَا الله لا إِلَٰهَ أَنَا أَنَا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها إن الساعة آتية كل نفس إن الساعة لا محالة وواقعة أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق. ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شراً. فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك وما, موسى. وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى قال يا عصر ولا أشغلها على قال موسى عليه السلام هي عصايا أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت قال ألقيها يا موسى قال الله ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها موسى, موسى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفه. وقبها ولا تفر سمعينها سينا قال الله لموسى عليه السلام خذ العصاء ولا تخف من القناب حية سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى واضم يدك, يدك واضم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير برص علامة ثانية لك أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظم الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله سر يا موسى إلى كرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله قال موسى عليه السلام رب أسع لي صدري لأتحمل الأدى ويسر لي أمري وسهل لي واحلل عقدة من لساني وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام يفقروا قولي ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك واجعلني وزيرا من أهلي واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري هارون, هارون بن عمران أخي أشتد به أهلي قوي به ظهري في أمري واجعله شريكا لي في الرسالة لكي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك, كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى شيء عليك شيء من أمرنا قال قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى من فوائد الآيات وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمة وأهمها الوحي المنزل من عند الله اشتمل أول الوحي إلى موسى على أصلين في العقيدة وهما الإقرار بتوحيد الله والإيمان بالساعة القيامة وعلى أهم فرضة بعد الإيمان وهي الصلاة التعاون بين الدعاة ضروري لإنجاح المقصود فقد جعل الله لموسى أخاه هارون نبيا ليعاونه في أداء الرسالة أهمية امتلاك الدعية لمهارة الإفهام للمدعوين إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حقظك الله به من مكر فرعون في في مني وقد أمرناها حين أن ارميه بعد ولادته في الصندوق واطرح الصندوق في البحر فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منه فيأخذه عدو لي وله وهو فرعون ووضعت عليك محبة مني فأحبك الناس ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي على <تصفيق> فخرجت اختك تسير كلما سار التابوت تتابعه فقالت لمن اخذوه هل ارشدكم الى من يحفظه ويرضعه ويربيه فمننا عليك بارجاعك الى امك لتسر برجوعك اليها ولا تحزن من اجلك وقتلت القبطي الذي وكزته فمننا عليك بانجائك من العقوبه وخلصناك مره بعد مره من كل امتحان تعرضت له فخرجت ومكثت اعواما في أهل مدينة ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون باياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته ولا تضعفاه عن الدعوة إلي وعن ذكره إذهب إلى فرعون فانه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله فقولا له قولا لطيفا لا عنف فيه رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب. قال ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا او ان يضاه. قال موسى وهارون عليه السلام، عليهم السلام، إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره. قال لا إنني معكم اسمع. قال الله لهما لا تخافا إنني معكما بالنصر والتأييد أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه فأكينا <تصفيق> فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني اسرائيل ولا تعبد اتياه فقولا له انا رسول ربك يا فرعون فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل ابنائهم واستحياء نسائهم قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله قد إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله واعرض عما جاءت بها الرسل. قال: "الرّبّكم يا موسى". لما جاء به". فمن ربكم الذي زعمت ما أنه أرسلكما إليه يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه". قال موسى ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هذا المخلوقات لما خلقها له قالك كرعون فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر من فوائد الآيات كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام والأنبياء والرسل ولورثتهم نصيب من هذا الاعتناء على حسب أحوالهم مع الله من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من المناطع وفي دفع المضار عن نفسه بيان فضيلة الأمر بالمعروف معروف والنهي عن المنكر وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة وضمنت له العصمة الله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل كتاب <تصفيق> الله قال موسى عليه السلام لفرعون علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبة في اللوح المحفوظ لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ما علمه منها رب الذي صير لكم الأرض ممههدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرق صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة كلوا إن في <تصفيق> ذلك لا قلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات ورعوا أنعامكم إن في ذلك المذكور من النعم إلى إلى على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول منها فلقناكم وعيدكم ومنها نخرجكم كارة أخرى من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام وفيها نرجعكم بالدفن إذا متتم ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم القيامة ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسعة كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا فرعون من نصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها فلنأتيمنا بسحر مثله فجعل فلنأتي أنك يا موسى بالسحر مثل السحرك تجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نتخلق نحن ولا تتخلق أنت عنه وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى فَتَوالى ثم تجمعوا من قومهم فاجبر فرعون منصرفا وجمع مكره وحيله ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمخالبه قال موسى ويلكم لا تستروا على الله جبرا ليشهدكم بعذاب وقد خاب من قال موسى يعدوا السحرة فرعون احذروا لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده وقد خسر من اختلق على الله الكذب فتنازعوا أمرهم بينهم وعصرهم النجوة فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجعوا بينهم السرة قالوا إن هذا يسحران بذلك يخرجاكم من أرضكم قال بعض لبعضهم سرا إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بالسحرهم الذي جاء به ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى فأجني مولكم ثم توصلك وبدأ. احكموا أمركم ولا تختلفوا فيه ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه من فوائد الآيات اخراجوا أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان من الأرض دليل واضح على قدرة الله تعالى ووجود الصانع ذكرت الآيات دليلين عقليين واضحين على الإعادة اخراج النبات من الأرض بعد موتها واخراج المكلفين منها وإيجادهم كفر فرعون كفر عناد لأنه رأى الآيات عيانا لا خبر واقتنع بها في أعماق نفسه اختار موسى يوم العيد لتعلو كلمة الله ويظهر دينه ويكبت الكفرة أمام الناس قاطبة في المجمع العام ليشيع الخير يشيع خبر يشيع الخبر قالوا يا موسى إما أن تلغي وإما أن نكون أمور من قال السحرة لموسى عليه السلام يا موسى اختر أحد أمرين أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر أو نكون نحن البادئين بذلك قال أبدا الغودة إلى حبالهم وعسيهم إليه من سحرهم أن قال موسى عليه السلام بل اطرحوا أنتم ما لديكم اولا فطرحوا ما عندهم فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة فأجس في نفسه موسى فأسر موسى في نفسه الخوف مما صنعوا. قلنا قال الله لموسى عليه السلام مطمئناً, مطمئنا إياه لا تخف مما خُجل إليك إنك يا موسى أنت المستعلي عليهم بالغلبة والنصر فألقم في <تصفيق> يمينك فأقف ما صنعوا انما صنعوا لهم ساحر ولا يفلح الساحر حيث ودا وطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حيه تبتلع ما صنعوه من السحر فما صنعوه ليس الا كيدا سحريا ولا يظفر الساحر بمطلوب اين كان فقل يا سحرة قالوا انا نعبد هارون وموسى فطرح موسى عصاه فانقلبت حيه وابتلعت ما صنعه السحره فسجد السحره لله لما علم أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من عند الله قالوا آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات <تصفيق> قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك إن موسى له رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر فلا من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما ولا ابدانكم أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكون عبره لغيركم ولتعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم أنا أو رب موسى قالوا الَّذِي أَنْزَلَ على ما مِنْهُ من قال السهرة لفرعون لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات ولن نفضلك على الله الذي خلقنا فاصنع ما أنت صانع بنا ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية وسيزول سلطانك إننا منا بربنا ليعفر لنا فطالنا وما أخرجتنا عليه من السحر والله إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به والله خير جزاء مما وعدتنا به وادوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب إنه من يأت فإن لهم الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به أن له نار جهنم يدخلها ماكة فيها أبدا لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيى حياة طيبة ومن يأتي, مؤمناً الصالحات لهم ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة والدرجات العالية من تحتها من تلك الدرجات هي جنات إقامة تجد الأنهار من تحت قصورها ما فيها أبدا، وذلك الجزاء المذكور. جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي من فوائد الآيات لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أتى من الأرض او حيث احتال ولا يحصل مقصوده بالسحر خيرا كان أو شرا الإيمان يصنع المعجزات فقد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال فهان عليهم عذاب الدنيا ولم يبالوا بتهديد في العون داب الطغاة التهديد بالعذاب الشديد لأهل الحق والإمعان في ذلك للإذلال والإهانة ولقد أَوْحَيْنَا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من نصر حتى لا يشعر بهم أحد واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصى آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه ولا تخشى من الغرق في البحر فاتبعهم فرعون بجنوده من فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله فغرقوا جميعا وهلكوا ونجا موسى ومن معه. وأضل ظل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل ولم يرشدهم إلى طريق الهدى. يا بني من عليكم المن وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده. يا بني إسرائيل قد أنقذناكم من عدوكم وواعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الواد الواقع بجانب جبل الطور ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السماني كلوا من طيباتنا رزقناهم ولا سطروا فيه فيحل كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم فينزل عليكم غضبي ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة <تصفيق> ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة وإني كثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق وما قومك يا موسى. الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك قال موسى عليه السلام هاهم هم ورائي وسيلحقونني وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعة إليك قال فإنا قد تسلنا قومك من بعدك وأردهم السامري قال الله فإن قربت لينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك فردع موسى إلى قومه ربنا يا قوم أن يعبدوا ربكم وعدا حسنا أقول عليكم العبد ان يحل عليكم أي يحل عليكم غضب من ربكم فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل الحزين عليهم قال موسى عليه السلام يا قوم أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة فهل طال عليكم الزمان فنسيتم أم أردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذابه فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع, حتى أرجع إليكم قالوا ما أخلفنا ولا طوب موسى ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي فرعون قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها فكما رمي رميناها في الحفرة رمى الثامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام مالك يا من فوائد الايات من سنه الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين ويقر اعينهم ويذهب غيظ قلوبهم الطاغيه شؤم على نفسه وعلى قومه لانه يضلهم عن الرشد وما يهديهم إلى خير ولا إلى نجاة النعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد وجحودها يوجب حلول غضب الله ونزوله الله غفور على الدوام لمن ثاب من الشرك والكفر والمعصية وآمن به وعمل الصالحات ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه أن العجلة وإن كانت في الجملة مذموما فهي مندوحة في الدين فأقرأ لهم أخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد أجل لا روح فيه له صياح كصياح البقر فقال المفتونون منهم بعمل السامري هذا هو معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له أو لغيره ولقد قال لهم هؤلاء من قبل لا قوم إنما كذنتم به وإن ربكم رحمة قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم ما في صياغة الأجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم ليظهر المؤمن من الكافر وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم في عبادته وحده غيره قال المفتونون بعبادة العجل لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى ضلوا. قال موسى لأخي هارون ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله أمري؟ أن تتركهم وتلحق بيئة عصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم قَالَ يَا بَنَاءُ مَنَاتَتْ قِلْبِي إِحْيَاتِي وَيَبْعَثِي إِنِّي خَشِيٌّ أَن تَقُولَ الْرَّبَّانِي سَائِرًا وَلَمْ تَقُولْ وَلَمَّا أَخَذَ إياه لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي فإن لي عذرا في بقائي معهم فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت بينهم وإني لم أحفظ وصيتك فيهم قال, يا سامري قال موسى عليه السلام السامي فما شأنك أنت يا سامري وما الذي دفعك إلى ما صنعت قال بصرت بما لم يبصر به فبرقت للرسول فأمدتها وكذلك قال السامري لموسى عليه السلام رأيت ما لم يروه فقد رأيت جبريل على فرس فاخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب مسبوك على صورة عجل فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته. قال في الحياة تقول وإن الله عزبنا من الَّذِي عَلَيْهِ عليه عاكتا فنعرقنه ثم فمحرقن أنسفنه قليا من أسباب قال موسى عليه السلام استامري أَنْتَ أنت لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا أمس من منبوذا وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب لن يخلفك الله هذا الموعد وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودة وأقمت على عبادته من دون الله تمشعلن عليه نارا حتى ينصهر ثم لن في البحر حتى لا يبقى له آثار إنما يأخو الله لا يأخو الله لا يأخو الله ووسعه إنما معبودكم بحق أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره أحاط بكل شيء علما فلا يفوت سبحانه علم شيء من فوائد الآيات خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضلال الغضب المحمود عند انتهاك محارم الله في الآيات أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن يخالطوا في الآيات وجوه التفكر في معركة الله تعالى من خلال مفعولاته في الكون من قد مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسرية لك وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر من من اعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فانه يأتي يوم القيامة حاملا اثما عظيما ومستحقا عقابا اليما ماكثين في ذلك العذاب دائما وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامه يوم ينفخ, في الصور يوم, يوم ينفخ الملك في الصور النكخة الثانية للبعث ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة إلا إلا يتهامسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليالي, إلا عشرار ليالي نحن أعلم بما يقولون إذا قلوا أنفلو طريقة إلا إلا يوماً. نحن أعلم بما يتسرون به لا يفوتنا منه شيء إذا يقولوا أو فرهم عقلاً ما لبتم في البرزخ إلا يوماً واحداً لا أكثر. ويستلم يسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويذريها فتكون أباءة فيترك الأرض التي كانت تحميلها مستوية لا بناء عليها ولا نبات لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من التمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا يوم إذن يتبعون الداعي الداع وقشعوا الأصوات فلا تسمعوا إلا في ذلك اليوم يتبعوا الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه وسكتت الأصوات والرحمن رهبة فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفية يوم إذن إلا الرحمن لذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافع أذن له الله أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة يعلم ولا يحيطون به يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمل الساعة ويعلم ما استدبروه في دنياهم ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علما وعن جلوه الحين وقلوه وقلت طابما وذلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها وقد خسر من حمل الإثم بإراده نفسه موارد الهلاك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف علمهم ولا ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه واكيا ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب بجانب لم يفعله ولا نقصا لتوابع عمله الصالح وكذلك انزلنا القران مع رب يوم من ومثل ما انزلنا من قصص السابقين انزلنا هذا القرآن بلسانا عربيا مبين وبيننا فيه انواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء مخاف الله او ينشئ لهم القران موعظه واعتبارا من فوائد الايات القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد وشرف وفخر للإنسانية لا تنفع الشفاعة احدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها من آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والتعظيم والاهتداء بنوره إلى الصراط المستقيم والإقبال عليه بالتعلم والتعليم ندم المجرمين يوم القيامة حيث ضيعوا الأوقات الكثيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم فتعال الله من الحق <تصفيق> ولا دعا للرؤان قبل أن فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق تعالى عما يصفه به المشركون ولا تسرع أيها الرسول في قراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه وقل رب زدني علما إلى ما علمتني ولما ذكر الله قصة موسى ومجتمنت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله فقال قد إلى آدم من قبل وقال وصينا من قبل بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عاقبته فنسي الوصيه وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نر له قوه عزم على حفظ ما وصيناه به وقلنا واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم السجود تحية فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم امتنعا من السجود تكبرا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك فلا يخرجنك أنت وزوجك فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به فتتحمل أنت المشاقة والمكاره لا ولا إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع ويفسوك فلا تعراه وأن يسقيك فلا تعطش ويضلك فلا يصيبك حر الشمس فوسوس إليه الشيطان قال آدم هل على شجرة خل ومجد الله أبدا فوسوس الشيطان إلى آدم وقال لحل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها فظهرت لهم عوراتهما بعد أن كانت مستورة وشرعا ينزعان من أوراق الشجر الجنة ويستران بها عوراتهما وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة فتعدى إلى ما لا يجوز له ثم, عليه ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد قال الزقر منها جميعا بعضكم لبعض بعض عدود فإما يأتي وقال الله لآدم وحواء انزل من الجنة أنتما وإبليس فهو عدو لكما وأنتما عدوان له فإن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب بل يدخله الله الجنة ومن تولى عن ذكري ولم يقبله ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرزخ ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت تصيرا يقول هذا المعرض عن الذكر يا رب لما حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرة من فوائد الآيات الأدب في تلقي العلم وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل ببعضه المتصل بعضه ببعض نسي آدم فنسي الدرية ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك وبادر بالتوبة فغفر له ومن يشابه أباه فما ظلم فضيلة التوبة لأن آدم عليه السلام كان بعد التوبة أحسن منه قبلها كان بعد التوبة أحسن منه قبلها المعيشة الضنك في الدار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لأهل الكفر والضلال قال الله تعالى ردا عليه مثل ذلك فعلته في الدنيا فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب وكذلك من أصدرت بآيات ربي. والعذاب الآخرة في أشد ومثل هذا الجزاء نفس من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه الله في الآخرة أفضع وأقوى من المعيشة الضنكي في الدنيا والبرزخ وادوم أفل لهم قبلهم من في مساكنهم فلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون أثار ما أصابهم إن فيما أصاب تلك الأمم الكثير من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول <تصفيق> لولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه ولولا أجل مقدر عنده لهم لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه أصبر على ما يقولون وسلح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلين وسلح وقرارتا من آلين العملي اصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وفي صلاة العصر قبل غروبها وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به ولا <تصفيق> في ولا تنظر إلى ما جعلناه لاصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم فإن ما جعلناه لهم منها من ذلك زائل وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وادوم لأنه لا ينقطع وأمر أنك بالصلاة واصطبر عليها لا أسهل رزقا نحن أعزقك والعاقبة للتقوى وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة واستبر أنت على أدائها لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك نحن نتكفل برزقك والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهية يأتينا من من وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسول أو لم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله ولو أن أغلقناهم بعدام من قبله لقالوا واقراوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا جاءت آياتك قبلنا ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم هل ارسلت أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك قلت لهم فستعلمون من اصحاب الصراط الثوري ومن قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون نحن أم أنتم من فوائد الآيات من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المؤرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يوازن بين زينتها الزائر ونعيم الآخرة الدائم على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة وإذا حزبه أمر صلى وأمر أهله بالصلاة وصبر عليهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم العاقبة الجميلة المحمودة هي الجنة لأهل التقوى الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير